قل إنما أُذِرُكُم بِالوحيِ وَلَا يَتْمَعُ صُمُّ الدَّعاءِ إِلَّا مَا يُذْرُونَ وَلَأَمَسَّتْهُمْ نَبْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَطَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصَلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مصطال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضيانا ذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رجده من قبل وكنا به عالمين